بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلدالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحالها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل قال ذره خير يره ومن يأمل من قال ذره شرو يره